افهموا حقيقة الدين حتى تسود العالمين بدين سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه مؤخره دي دي دي فلانه من الراقصات عندها امه مؤخره الراقصه فلانه عند جمالها اهم من مقدمة ابن الصلاح. او من مقدمة ابن لا يكون قضية العقيده معركة الاعتقاد. وحر اعتقادكم. من ادران الكفر والجدعة والاشرار. قولوا جود محمد. اذن سنكم كسروا. فقد ربكم نربكم تاله لو عرفتم حقيقه دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعينه ما ورسل به الأول والاخر بالدعوه الى التوحيد وارضى في النار وصبر على الاختبار من اجل الدعوه الى عباده العزيز الغفار نوح عليه السلام ظل يداه تَشَاهَدَ الجِنَّ لِـ 50 عَامًا وما آمن معه الا قليل. يدعوهم الى تجريد العبادة لله رب العالمين. الى تجريد التوحيد للعزيز المجيد. يوسف في ضيابة السجن. يدعو الى توحيد الله رب العالمين. محمد الامين. صلى الله عليه وسلم من اول يوم الى ان اللفظ انفاسه. صلى الله عليه وسلم. الى التوحيد ويحذر من الشرك. به عزكم. به مجدكم. به خروجكم من ذلك. في مشارق الارض ومغاربها افضوا حقيقه الدين. حتى تسود العالمين. الدين سيد المرسلين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقيقة الدين الذي أيها المسلمون اتحاموا حقيقة دين النبيين الذي جاء به سيد المرسلين لا تنشكم الأمم من كل صوت أنتم عشر المسلمين تستحقون أفضل من ذلك أنتم عشر المسلمين امتنوا وافطموا مما انتم عليه انتم ايها المسلمون دينكم الدين الحق اذا كان رأس رؤوس الدنيا عند القوم يضع يده على كتاب حرك يخصم به ولا يستحي ان تستحون ان استحيائكم من دين ربكم ان تظهروا. كتاب رفكم ان تكفور. فقل الله ايها المسلمون تبعث الله شديد. وانت تولى ويستدعي القوم غيركم. ثم لا يقولوا ان لكم دماؤكم ايها المسلمون. ليس مخيصة. دماؤكم. عشر المسلمين ليست بحينا. فكلاهم في الجنه وقتلاهم في النار انتم خير الامم للامم وخير الناس للناس تؤتون بالناس في السلاسل والرشاد من النار لتدخلوهم الجنه فلمن لا يتمسكون بدين استعلاؤهم على واقعكم المتدني الرديء تمسكوا بدين الله لو عرفتموه عرفتم حقيقة دعوتنا بينكم. صلى الله عليه وسلم فان زحرت قلوبكم جميعا حكاما ومحكومين متشمدين ومختلفين من الفرق والجماعات والاحزاب المتناحره حول ماذا لا تدري <تصفيق> لم سات فيكم الحياة بعد والبعثة الله على الجادة كما اخرج الى العرب الاولين املة واحده جعل المقادة في يدها مقادة الامم بها الى الخير والصلاة المستدينكم لا يجعل في العقل ابدا يدعوكم للنظر في, الأخير في الأخير. يا القوة من المادة التي اعوذ الله ما من القوة فيها لكم انا اهداكم قوتهم على ما قدموا من, من علم يتعلق بالحياة يتعلق بالمادة فمد الاخرون الخط على استقامته كسرتم انتم بالخط في منعطفات التاريخ والتاريخ لا يرحم والتاريخ لا يرحم تاريخ لا يرحم تاريخ لا يرحم تاريخ لا يرحم تاريخ لا يرحم لا يرحم النفايات ولا تطيق عنه مع الله معشر المسلمين وتاملوا في دينكم واعرفوا سنة نبيكم وتمسكوا بهذا الدين العظيم الذي يدعوكم لتملك اسباب الحياه الكريمه في الحياه ومن اولى بالحياه الكريمه من المسلمين هل كان الذين يعبدون الاسلام الذين يعبدون البشر من دون الله هل كان الذين يعبدون الشجر والحجر الكافرون الذين يمكنون وجود الله من اولى بالحياة أو الكريمة انقرأ بالعزة الحياه منكم مع شرم انتم يا اصحاب دين العدل يا اصحاب دين القبر يا من تتبعون خير الرسل يا من تتبعون سيد البشر اين تمسككم بانتم بدين ربكم وسنة نريكم. لا لله وإنا إليه راجعون. لقد أسمعت لو ناديت حيا. ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضوات. ولكن أنت تنفق في رماد وإلى الله بشهر يهدينا جميعا إلى فهم وان يجمعنا جميعا على تلك الحقيقه انه هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وان يجعلنا جميعا من اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وان يالف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين وان يجمع الجميع على طاعته وان يحيى لهذه الامه اولى رجل يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصيه ويقضى فيه بكتاب الله وسنه نبيه انه على كل شيء قدير وصل الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إينا